الله ولا أعلم الغيب ولا أقول إني ملك ولا أقول للذين تزدرى أعينكم ليؤتيهم الله خيراً الله أعلم بما في القسم إني إذا لمن الظالمين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 اشتركوا في